مبعوث ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كتاب لفي وما القر ويل يوم للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب بهم إلا كل معتد أثيم إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا عهم على ربهم يوم إذ ال محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي قلت به تكذبون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 ايكيون تعرف في وجودهم نعيم يسقون من مختوم ختامه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 وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمٌ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَٰئِ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ